ايوة يا شيخ عبد الرازق ها عملت ايه في الاقتراح بتاعي انت متأكد انه حي مش عارف بس الاسعاب جات خدته ونقلو على المستشفى وما روحتش معاهم ليه يا حمار عشان تجيب لي الخبر اليقين انقفت همسكوني وفضلت تجري لغاية ما بعدت عن المكان وما تعرفش مستشفى ايه لا طب ايقفل ايقفل وان هتصرف جات كل بلاوي نفضل نعرف فيكو وبرضو تفضلوا بهايم خير يا حبيبي مالك متضايق ليه زعلان على مخيم وده حد يزعل عليه برضو اتضرب بالرصاص يون هاري سود فين؟ ومين اللي ضربوا؟ اوه انا عرف من ومات؟ نقلوا المستشفى وحنزل اتطمن عليه والله يفيك الخير برضو مهما كان سماوي وقذر انا بعمل اللي اتربيت عليه طب يبقى طميني خير يا دكتور طميني الحالة خطر نزف دم كتير على ما وصلنا اسطر يا رب يعني ما فيش امل يعيش طول ما ربنا موجود دايما في امل ونعمة بالله يا ابني والله. اللهم قوي إيمانك هو حضرتك قريبه؟ ده تلميذي البوليس والنيابة وصلوا في رائب من بعيد لبعيد وتشوف حترسى على إيه وتيجي تبلغني فوراً وفضلتك هتروح فين؟ لازم أمشي مش شايف البوليس والنيابة؟ أنت إيه؟ ما بتفهمش طب أنا خايف يمسكوني يمسكوا فيك إيه؟ هو أنت لك لازمة وبعدين أنا حاعدة لغي معك نفذ الأوامر وإنت ساكت حاضر حاضر لو فاء ويا رب ما يفوق تبل أول ما يفوق يا دكتور لازم تبلغونا عشان نعمل تحقيقاتنا معا تحريات الأمن الوطني هاتها واستناني برا تقولي إيه أستاذة سعيدة في اللي بيقولوا إن كان بينك وبين الأستاذ مخيمر عبد الموجود خلافات وصلت لحد التراشق وشكاوي في الوزارة حضرتك كل بتقوله صحيح بس الحاجات دي كلها في محاضر رسمية وتم التحقيق فيها وما فيش أي إدانة ليا بس الناس هنا حسب التحريات اللي جات إنك هددتي كذا مرة هددته بإيه حضرت ان هيموتوا مثلا انا اللي بسال مش حضرتك اي خناقه او مشكلة بيتقال فيها كلام ساعه الغضب لكن مش معنى ده إني اموته او ان انا زعيمه عصابه انا دارسه ومعايا ماجستير علم اجتماع ومثقفه احنا قصدنا دافع وكراهيه متبادله يعني ايه حضرتك بتتهمني ضربته بالرصاص مثلا علاقتك ايه بمخمر عبد الموجود واحد من اللي بيترددوا على المسجد اللي بدي دروس فيه بس كده يعني هو قريب مني لانه لما جه القاهره زمان كان غلبان وملوش مكان شفت له اوضه فوق سطح بيتي وكنت بساعده تحريات بتقول ان بينكم شغل وبيزنس وفلوس رايحه جايه يعني حضرتك بطريقه هرانب على مزرعتين فيهم شويه عجول بيرعيهم بقى بيزنس وفلوس رايحه جايه وحتى لو ده حصل انا ايه مصلحتي ان يموت يمكن في خلافات على فلوس على مناصب على نفوذ كل شيء وارد يا مولانا قهوه عند حضرتك اهو لما يفوق ويقوم بالسلامه ابقى اسئله هيقول مفيش بينا غير كل خير يا نهار هي حصلت يتهمك حاجه زي كده هو كني يابا ما اتهمش حد بس كان بيرمي كلام بالمعنى ده يعني مش معايا لوحدي عمل كده برده مع نسمه رحت مع الناس أصحاب الشركه اللي كانوا واخدين الكانتين مساء الخير يا جماعه اهلا اهلا يا حبيبي الحقيقه انا مش عارف اقول لكم ايه مالك يا يسري مالك يا حبيبي انت تعبان انا فعلا تعبان تعبان من كل اللي عملته فيكم حبيبي مش وقته لا ده وقته يا سعيده لازم تسمعوني عايز تقول ايه بس شكلك هتعب اكتر لما طلعتش اللي في قلبي سيبيه يا ماما سيبيه اتفضلي يا يسري تيمور نعم يا بابا تعالى حبيبي ما تسيب تيمور في حاله لا لازم يسمع هو كمان عشان يتعلم اقعد يا حبيبي واسمعني وافهم كل اللي هقوله انا قصرت في حق بيتي قصرت في حقكم كلكم وانت يا ماما انا ما كنتش الراجل اللي انت ربيتيني عشان اكونه جايز الاحباط من عدم وجود زباين كتير واني مش دكتور ناجح ومشهور زي زمايل يكون سبب بس طبعا لأن بصيت للنص الفاضي من الكوباية ومبصتش اللي نعمل لربنا الدهاني إن عندي ولد وفي ملايين بيصرفوا اللي وراها ملوا عشان يخلفوا ربعهم وما شفتش كمان إن عندي زوجة حلوة وجميلة مخلصة، مثقفة يا حبيبي ولا أم ضحت بعمرها وماردتش تتجوز بعد موت أبويا الله يرحمه عشان تربيني نسيت نفسها وفتكرتني ما شفتش كل ده ولإن كنت أعمى القلب دخلت في تجربة رخيصة حاولتني من دكتور بيحترم شرف مهنته لا ارزقني بيحاول يجيب فلوس باي طريقه حتى لو على حساب ناس غلابه وكان لازم ربنا يحاسبني وبسرعة عشان افهم عشان انت طيب يا حبيبي انا بعتذر لكم جميعا على الالم اللي سببته لكم وعلى اللي حصل لك بالذات يا سعيده يا حبيبي الحب اللي بيننا اكبر من أي مشاكل وان شاء الله كله هيتحل وهنرجع احسن من الاول بص يا تيمور انت راجل دلوقتي وبخت شكرا يا بابا ماما وتيتا مسؤولين منها. وحضرتك أنا هغيب مدة كده وعايزك تكون بدالي تغلط روح فين؟ إيه يا يوسري؟ أنت بتاخد قرارات لوحدك تاني؟ افتح يا تايمور مساء الخير يا جماعة مساء النور جاهز يا يوسري؟ هجيب شانطتي من جوا حالا الله ما تفهموني إيه حكاية؟ إيه يا دكتور؟ هو يوسري مسافر ولا إيه؟ يوسري محتاج علاج بجد محتاج يباد عن الأجواء دي ويرتاح عشان نعالجه من اللي حصل بدنياً ونفسيا يوه. يعني هيروح على فين؟ هيجي عندي في المستشفى يوعد شهر وانت عارف حبي وصدقت لي <تصفيق> حبيبي حبيبي يا ابني بطعياتي لي يا تنت ده انت دكتورة وفاهمة <تصفيق> يا عبيبي يا يوسري انت كمان يا أستاذة سعيدة ده انت اللي بتنصحي الناس يتعالجوا ساعمان علي هيرجع أحسن من الأول مئة مرة أنا جاهز يا دكتور خلي بالك من نفسك يا حبيبي وبراشق اوعد زعال ولا, ولا تعمل فيه أي حاجة لما أقول لك هو مش هوصيك يا تايم وعملت إيه معاهم؟ يجيبني كده يجيبني كده كلامي واحد وليه شاكين فيك أصلا؟ بيت لكيكو يا ندري يا حبيبتي كل ما كبرت وقليت وبقاليك مريدين كل ما الأعداء كدروا يا ستر يا رب أهو بكرم خمر يفوق وينفي عنك أي تهمة آه آه طبعا طبعا ولا تفتكر موضوع الفلوس اللي اتهالي دي تخليه يقلب عليك؟ روحوا في قدية ما تقلقيش ومعمل اللي شاك من عينيه السلام عليكم، طميني إيه الاخبار زي ما هو، خرطين في كل حتة وغايب عن الوعي زبط الناس اللي عندك عشان لوفاء يبلغوه طبعا بس الحساب تقلقوي بطل طمع أهلك ده مفضلتك عارف الناس بقيت عاملة إزاي؟ إيه الشاي يا سيدنا؟ طب مع السلامة انت دلوقتي، وطميني أول بول مين ده؟ ده الولد اللي مسك المزرعة على فكرة عايزين نبقى نحن قضي يوم هناك ياريت <تصفيق> فين انا فين يا دكتور منصور الحق العيان اللي بالنار ف